مق م q simlä yaota dulejdimm q fugomأَ يَقُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ نَارٍ قَرِيبٍ نُجِذْذُ وَتَكُونَ لَنَا او انمت كنون ان كنت من قبل ما لكم من فَن لَكُ كَي فَثَعَ بج وَظورلَ قُم الأأَسَ وَقدِ مَن قَر مَنْ Inna Allah razyizu ذu antقav وَذَرَأْنَا لِلْآدِمِ وَزُرِّيَّتِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ شَكُورًا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ lenew I'm amu anna